ايوه <تصفيق> ايوه معذور والله والخطا ايوه <يوار> دمعك <رجال> Come on! من عقب الأسف صار بارد ونار ذابت للكمر مع جوابك حياك دامك للمشاعر هبار حياك في قلبي يرددها لابك حياك في قلبي يرددها لابك طاول الوقت دايم لل مواجب صارت يذكر سحاب اللي يعدات سحابك يا خوك وصار العد في كفاره شهت اخو ترجي من الله ثوابك شهت ترجي من الله ثوابك شرب الأرض ولا بعطار ولا تبدا هات زمن يكفي ويكفي والحكاية شوار والعين عاية تلقي مع سرابك والعين عاية تلقي مع سرابك يا عضي من موارد والجو صافي وانتبه من ضبابك طول انتظاري اللي فوق يدم جار خطوات رجلك مسرعه عند بابك خطوات رجلك مسرعه عند بابها